وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا آتَاهُمْ بِوَكِيلٍ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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ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 الله ربنا وربكم لنا أعمالنا وَلَكُمْ أعمالكم لا حُجَّةَ بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون فِي الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحظة عند ربهم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 وَما يُدْركَ لعَ الساعةَ قَيبَ يْعجل بهِهَا الذيينَ لا يؤمنِونَ بِهَا والَّذينَ آمَنوا مُشِْقونَ مِنْهَا وَيعلَونَ أنه الخَّق أَل إ الذيينَ يُمارونَ فيِي الساعتنَ فيِي ضَلالِ بَعيد.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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عِندَ ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات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 ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وَهُوَ الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب آمَنُوا آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن, ولكن ينزل بقدر ما يشاء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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلِمَنَّ رَوَاكِدَهُ عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لآيات لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في مَا ما لهم من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 وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَٰهَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَٰهَ مُرَدٌّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَافِي وَقَالَ الَّذِينَ آمنوا إن والخاسرين الذين, الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينسرونهم من دون الله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 فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاؤُ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 ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم وَمَا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا